يا يغني في طبع الجمال. شفت بتزيل الكلام شفت بتزيل الكلام شفت بتزيل الكلام سهرني لمى الفجر لا وش جايي طبعنا Låt jag elvarah, av en ännu i shuha, av en ännu كمع ليلات نديل ما بنسى أصوات الهديل بذكر كمع ليلات نديل وا بنسى أصوات الهديل الراس وديس الجديل الراسي وديس الجديل والرأس والديس الجديد والحشوى والضبع العديد يا تلال تلال تحورن وليل بلال يا حبيبي يا بياد تلال تحورن وليل بلال يا قدر الحي زلال يا قدر الحي يا في وصول ماح اتراخه الساحم سمح شايب يطبع الجمان